Book 2 47 47 47 Приправы на cestu Al-i'dad lil-safar Al-i'dad lil-safar Musisz zbalić na ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا نيش نيش نانيتش забуднуть ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا potrzebujesz wielki تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة Не забудьни честовний لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Не <تصفيق> لا تنسى تذكرة الطيران. <تصفيق> لا تنسى تذكرة الطيران. Не забудьни честовне لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشكات السياحيه زوبر ز سيبو كريم خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس زوبر ز سيبو سلنيتشنيي خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك النظاره الشمسيه زبر ز سيبو كلوبوك خذ معك القبعه الشمسيه خذ معك القبعه الشمسيه chcesz si ze هل تريد أن تأخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تأخذ معك karta tras Chceš si za sebou zziať cestovného sprievodcu Hal turidu an ta'khud ma'aka murshidan siyahi Hal turid ma'aka murshid siyahi Chceš si za sebou vzjať dážnik Hal turidu an ta'khud ma'aka midallat matar هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ ني زابودني نا نحاڤيتسي، تذكر البنطلونات، البنطلات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. ني تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات نيزابودنينا بيجامي تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. potrzebujesz stopanki, sandały a تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم. تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم. potrzebujesz wredezkowki, تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر potrzebujesz grzebień зубну кевку и تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان تحتاج إلى مشت وفرشات أسنان ومعجون أسنان